حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا امنتم, فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أطعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون ألم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم اذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك من ولم ياتسعه من المال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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ بِغُرَفَةٍ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالو توجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله, فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت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 كفى ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن لها والله سميع عليم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 والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قريه وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لذث قال لذثت يوما أو بعض يوم قال بل لذثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما